أ و ل حاجه طبعا تعالي ا ح ا نصرف كده ثاني حاجه عشان نلغي ف ق ط ومش منا ب ا م ن ا ظ ت و م ا ن ايه ب ا ت ا ه بدات ا ي ب ا ت ا ي ا ت ا ا ل ايه ي ه بدات ا ه ب ا ت ايه ب د ا ي ه بدات ايه بدات ي ه بدات ايه ب د ي ه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه بدات ايه ب د دي جامان لقد اردت ان ا ك و ل مقارنه في ا ك اردت ان ي ل اكون ل مقارنه هناك اردت ان اكون مقارنه هناك اردت ان اكون مقارنه هناك اردت ان اكون مقارنه هناك اردت ان اكون ل مقارنه ل ه م ا ك ب ك ن ا ل م ل ه هي اكثر ل ي ر م ت م ر في ا ل ت ي ر ا ت ل ت د ه ل ن في المستمر ي ا ل م س ي ا ل م ت ر ي ا ل م س ت ر في ش ل م س ت م ر في المستمر في المستمر في ا ل م س ت ي ا ل م المستمر ي ا ل س ا ي ا ل س ا ي د ل م ا في ا ل م س ت م ي ا ل في ا م في ا ل م ت ا ل م المستمر في ا ل س ر في ا م س ت م ر في م ي ا ل م س ر في ا ا ل م س ت م ل م ر ف ل م م المستمر في ر م س ت م ل م ر ف ل م ل ي ا ل م س ا ل م ي ا ل ي ا م ت م ر ف ر في ا ا ي ا في ا م ا ت م ر ل م س ا ل م س ل ل م ا ي ا な アンミナ、アフターアレンジのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つの一つのセクションの一つのセクションの一つの二つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一つのセクションの一ンの一つのセクション なんでこれを作るのか バーティティーは55、55、55。 私はこれを使って、私はこれって、私はこれを使って、私はこれを使って、私はこれを使って、私はこれを使って、私はこれを使 a て、私 e これ e 使って、私はこれを使って、t はこれを使って、私はこれを使って、私はこれを使て、私はこれはこれを使って、私はこれこれはこれを使って、私はこれを使はこれを لا ده ده انا يديك حتى غلط في الكتاب يا ا ب ن ا الدكتوره حتى طعم غلط ف م الكتاب انا اريد ان اطالب عليهم البيوت الفاكشن وهو تحت المانيا ديب اجنبيه حتى لكن تعالي في الغرقان ده واحط ي ه على الشاطئ عشان مية وفي الحقيقه التي تتحدث ع ي ه ا و في المستقبل ح ة ف ي اني التي ت ت ح د ي هي ب ع د م ا بيقضوا في المستقبل ط ع التي تتحدث ي عنها بالنسبه للشباب لو قمت بطلب الاستمرار في ا ل س ي ا ي ه هناك الكثير ش من السياسه هناك برضو ا ل ك ت ي ر من السياسه هناك ل الكثير ر ا من السياسه ل هرجو لانه ه ا إ يمكنك ل ه ن ا ان تكون ه م ا الاسنان ي ر ة برد الشريك ر إكترمم تحت ل ل ر ا أ ي بشكل إلا خاطئ نيرد إسترمم كمان وأعرف جنسانيا كده ارسلت ل الامين من الاخرين ـ DNA إ ذ م للتبتيب م والاخرين ت ل ت الأول و تأدخل والاخرين ل تأدخل والاخرين والاخرين ب ل ه الـ والاخرين و ا ل ا م ر ي بقال ن والاخرين ل ا ف ه ن افضل م ه ن افضل م ه ن افضل م ه ن ا أ ب ل من افضل من افضل من افضل من افضل م ف ل م افضل من ا ف ن افضل من افضل م ا ل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا ف ل ن افضل من افضل من افضل من ا من ا ل من افضل من افضل م ف ل من افضل من ا ف ن ا ن ا من افضل من ن ا ف ن افضل افضل من ا ف ن افضل من افضل من ا ف ض ن افضل م ف ل افل ل م ل افل ل م ساعات الفلسفه ب الفلسفه تمشي من الاول ا ست الاول ا ل خ م س ة عشر وعشرين ا ح د و وعشرين ا ست الاول ل ست ع الاول طبعا ب وقفتهم فوجدت ق ل ن انها ي ن والاسكين هنا تملكين ع ايه فلن تملكين ايه ف شو؟ تملكين ايه ت ب فلن ت م ل ع ي ن ايه ولكن يجب ان يكون ع هذا المكان ي ج ي ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان ي ج ان يكون هذا المكان يجب ان ي ن هذا ا ل م ك ا يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان لكن لماذا لا يمكن ان ي و ن لدينا ش ا ك ي ذ او لونه ي ك و لدينا اثر من الاسنان يكون ل د ي ن ب اثر الاسنان يكون لدينا اثر من ا ا س ن ا ن ك و ن لدينا من الاسنان ي ك و لدينا اثر م ج الاسنان يكون لدينا اثر من الاسنان ي ك و لدينا اثر ا ل ا س ن ا يكون لدينا اثر من الاسنان يكون لدينا اثر من الاسنان يكون لدينا اثر من الاسنان يكون لدينا اثر من الاسنان يكون لدينا ا أ ر من الاسنان ي ع و ن لدينا اثر من الاسنان يكون لدينا ا ث الاسنان يكون لدينا اثر ف ل ن د اردت ان ل تكون هناك اشياء اخرى لان هذه الاشياء تقلي تكون ي تاعي هناك اشياء ي م اخرى انا حابت ق وقالت ل ا ل ي قلت كيف ق بدك تشتم ستيك او شمها عشان ا ل ا ط و ا ف بدوس الاعطايا او الشمها دي ماشي اكثر معاني حضرها هون حيو بس ايه كمان ي ت ا ك ل كمان انت شايفه مونتبل مونتبل كلمه مونتبل دي تحت لكن ه انت حتبقي عماره واحده سهيلة لكن ما قلت اني لست ادري ل س م اقول ها يبقى ها يبقى ها ل ع يبقى ها يبقى ها ي ب ق ل ها يبقى ها يبقى ها يبقى ها يبقى ي ها يبقى ها يبقى ها ي ب ق ا ها يبقى ها يبقى ها ي ب ق ا ها ي ب ق ا ها يبقى ها يبقى ها يبقى ها ي ب ق ا ها يبقى ها يبقى ها يبقى ها ي ب ق ا ها يبقى ها ي ب ق ا ها يبقى ها يبقى ها ها يبقى ها ها ي ه ق ى ها ها ا لو في حاجه انا كمان ي ج م ي ل ة يعني انا مكان دلوقتي ولا ليه؟ اعتبرهم ن ا لك ديكو برود بقولي لي د جاتلي بومي تمايلر ا ليه عشان なぜなら、このようにしてるのか、このようにしてるのか、このようにしてるのか、このようにしてるのか、このようにしてるのか、 القران ه ل ي اكيد دائما الذي فات به مضي قد حتى ا يوم ما تفعله هو ل ر ن يسامح لك ما مقلت لذلك س ا ل بقصة م و قرن ا ي موضة س ا م د لك كل ما بعثت دكتورا م وصفات المسكنه هو قرن ي س ا م ا لك شيخا دي فلسلين مظبوطه شيخا ذكرى القرن ي ي ه ل ا ي ي م ان ي ك ن ه ا ن يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون يمكن ان ي و ن هناك يمكن ان ي ه ن من يمكن ان يكون ه ا ك من يمكن ان يكون هناك م و ن ه ن ا ن ي هناك من ي ن ان يمكن ان ه ن ا ي ن ان يمكن ك ن ان يمكن ان ي م ك ا م ان يمكن ان ي م ك ك ن ان ك لانهم يجب ان يكونوا همسيدين ل في الاقامه جاءت بجولدي قولت و ر م ي د ع ش ان يكونوا ع لتفكرة الله حاجة ك كثيرا ت ج ب همسيدين ت ا ب في الاقامه بجولة أ في هو يقول حتى ع ن د لك ل ي ان الاطلان ل يدين ان ل أ الاطلان هتعني بدا ي ي ش و شيء م بذلك ا ا أ لانه هم يرى الاطلان ج يدين ان ي ف ا ل الاطلان ت ر م يدين انت؟ انت ولكن يجب ان يكون ه ن ا ي امر اخرى لان ه ن ا ح ت م ر ا خ ر م ا خ ر اخرى اخرى اخرى ا خ ر د ا ه ر ى اخرى اخرى اخرى اخرى ا خ ر ا ث ن ي ن خ ر ى اخرى اخرى اخرى ا خ ر اخرى اخرى اخرى ا خ ر اخرى ا خ ر د اخرى اخرى اخرى اخرى ا ر ى اخرى اخرى ا خ ر اخرى اخرى ا ل ر ى ا ر ى اخرى اخرى ا خ ر اخرى ا ر ى اخرى اخرى ا خ ر اخرى اخرى اخرى ا ك ر ى اخرى اخرى ا خ ر اخرى ا خ ا ل ر ى اخرى ا ل ر ى اخرى م خ ر اخرى اخرى اخر دائما البريد الضخامه البريد الضخامه البريد الضخامه وبعدين راح بره ورمات الشارع يبقى, ايه؟ يعني ايه؟ ايه؟ يبقى, يبقى لو رايي الشور ده هنقفل بس ايه ديسين ايه ي حد ق و لماذا لا ل يمكن ان ل يكون قبل الضربه ل امام الضربه ا الاصل ا ص ل فهو يمكن يكون ان يكون قبل الضربه ك د امام الضربه ل ميدي السلندر لو قول قبل الضربه انا جوزك و احزر قال صلي ابني يا ابني ميدي هم ص ر ودي احزر انا ماعرفش صلي ابني تمام يبقى ميدي السلندر لو قبل الضربه تركت احزر او بعد الضربه بعد الضربه موظف واحصله ج و ز وعرف ش اعتياد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 نظر <مترجم> هنا ل ي ش ت ي م فاي ستيك يبقى اكثر ك ت ا دي ستيم فاي ستيك و بعد كده ب ر ا د ي ن جيم يعني انا شايفه انه هو بقى مثل البارد و عند بريدين جيم و شافه عشان يكون ايه عدد من الراتب ا ك ر ا ت ب الراتب الراتب عاش اربع سيارات ب ه عشان ب ر ا ي ل ي ن بروز ن ي ك ت المطعم و ا ل م ت ا ب ع ي م نظري المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين ت ظ ر ي المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين نظري ا ل r i m p ع l ن نظري المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين نظري المتابعين نظري Uh -oh. إن إيه ي ق ولكن ا لدينا مساعده لذلك ر جميله جدا لن نتحدث الضربة إيه عن المساعده الجميله جدا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 معانة لقد تم ا تصويرها في المسجد الاسود لتصويرها أ ن الش ت في ل المسجد الاسود بأنشت ف لتصويرها ماذا ع ن ي في ل الموضوع ا الموضوع هي في ولكن هذا هو المكان الذي يمكنه ان يكون هناك منطقه لانه يمكنه ان يكون هناك منطقه لانه يمكنه ان يكون هناك منطقه ت ع ا ل ب ك ش ه و ا هو الموضوع الذي يمكن ان يكون هذا هو الموضوع الذي يمكن ا د يكون هذا هو ر الموضوع الذي ي ر ك ن ان يكون هذا هو الموضوع الذي ر يمكن ان يكون هذا هو الموضوع الذي يمكن ان يكون هذا هو ا ل ا ل ض و ع 何で ب لكنني اعمل بحقق الانسانيه ولكن يمكن ان يكون هذا الشيء بحقق الانسانيه يعني بحقق الانسانيه يعني بحقق الانسانيه يعني بحقق الانسانيه ي م ك ن ل ت ع ل م من خلال التعلم من ا ل ا ل ت ن خلال التعلم من خلال التعلم ن خلال ا ت ع ل م من خلال التعلم ا ل التعلم من ل ا ل ت ع ل م ن خلال التعلم ن خلال ا ع م ن ا ل التعلم م ا ل ا ل ت ل م من خ ا ل التعلم من خلال ا ل ت ن ا ل ع م ن خلال التعلم ن ا ل ص م ن ا ل ا ل ع م ن خلال ا ل ت م ن ا ل ا ل ل م ن خلال ا ل م من خ ل ا ت ع ل م ن خلال التعلم من خلال التعلم من خلال ع م من خ ل ا ا ل ت ع م ل ا ل التعلم ل ا ل التعلم من خلال التعلم من خلال التعلم من خلال التعلم من خلال التعلم من خلال التعلم من خلال الت الت الت الت ا ل ت ل م من خ ل ا ها لكنهم و م ك ن ه م ان يكونوا مسؤولين عن المرضى ويعملونهم في السماء ويعملونهم في السماء ويعملونهم في السماء و ي ع م ل ي ن ه م في السماء ويعملونهم في السماء وفي عربي عشان يشوف ملكهم في الموضوع ستكون مسحومه وشوما كان ملكهم في المدينه ايضا ملكهم في المدينه ايضا ملكهم في المدينه ايضا ملكهم في المدينه ايضا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 المهم اني غرق ولو صاحبي مش رايك ايه ولو مش رايك ايه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 ولكن ذ ا ك م ك ن ان يكون هذا ا ل ك ا ن مناسب لكي م ك ن ان و ن هذا المكان مناسب لكي يمكن ان يكون هذا ا ل ا ن س ب لكي يمكن ان و ن هذا المكان م ن ا س ل م ان يكون هذا ا ل م ك م ا س ب لكي ي ك ن ا ي ك ن هذا ا م ا ن مناسب لكي يمكن ان يكون هذا ا ل م ك ا م ن ي ي ن ان ك ن ذ ا المكان مناسب ل ك م ك ن ان ي هذا المكان م ن ا لكي ي ان يكون هذا المكان مناسب ل ي لقد تم ت ص و ي و نومك من المشروعات التي تجدها مقابل من المشروعات التي تجدها م ق ا و ل ت ه ا في المشروعات التي تجدها م ق ا ب ع ت ه ا やられた。 ماذا تعني ان ر ف ف الممر هذا ل الموضوع ش ي الؚ اللللللللللللللللللللللللالللللللللل مثل هذا هو المطر ا ا 私は思い出していました。 العنصر كيف تجربه المهني انا اقول له لا تنطيقي عمري لا م ب ؤ ا ل ا ث ا ث يعني المتفكير انا قبل ما اشترك واقول ه على الاجابات اللي راح يصحح شويه ايه اقلت له ا ا ت ف ك ر بقى في السرعه عشان ننظر مع التفكير يعني انت تفكير حقا ف السرعه كمان ف كيان يكذبك بكل مره ا ل يمكنك و ان تكون ي ا م س ل ي ا كثيرا إيه من المسلسل ذلك الاخرى ت معينة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 With blood, i n h c i r c u m s t a n t with biochemical, coma, with b l o o t h e l i t h b l s with b t h b l o o with blood, w i t b l d t h blood, w i h b l with b o o d i t h blood, with blood, t h b l o with b l o i t h blood, with blood, with i t h b l o i t h b l o o i t h b l o i t h b l o w i h o o t h b l i t h w t h b i t h d w t h blood, i t h b i t d with i t h b t h o o d i t h b i t blood, with l o o d with b i t h i t h t h blood, t h blood, i t h t h b t blood, with e l o o d with b l o i t blood, i t h e l o o d w t h b l t h b i t h blood, with l o with b n o o d h b o o d with b l i t h blood, with b l o i t h b t h b l i t blood, with b l i t h b l d w h b l o o blood, i t h blood, i t h blood, with blood, i n d t h blood, i t h i t h blood, i t t h blood, i t t h blood, ل ك د ي ا مواقف جديده لاننا ن ع ت ف اننا نعرف اننا نعرف اننا ن ع اننا ن ع ف اننا نعرف اننا نعرف اننا ن ع ر اننا نعرف اننا ن ع ر اننا نعرف اننا ن ع ف اننا ن ل ر ة م ن ن ا ن ف اننا نعرف ا ن ا ن اننا ن ا ن ن ع ر ف اننا نعرف اننا نعرف اننا نعرف اننا نعرف اننا نعرف اننا نعرف اننا نعرف اننا ع ر ف اننا نعرف ا ن ن ل نعرف اننا ي ع ر ف ن ن ا نعرف ا ع ر ف اننا ن ع اننا نعرف اننا نعرف ا ل ن ا نعرف اننا ن ع ر لكنهم ع يمكنهم ان يكونوا من المساعده الاسلاميه ب التي يمكنهم ان يكونوا من المساعده الاسلاميه ي و ق ا ي د و ل ك ي ق و انهم ي ق و انهم يقولون ا ن م ي ق و ل و ا ن ي ق و ل و ا ن ي ق و ل ا ن ي و ل و ن ا م ل و ا ن ق و ل و ن انهم يقولون انهم ي و ل و ن ا ن م ي ل انهم ل و ن انهم يقولون انهم ي ق و انهم ا ن ق و ل و ا ن يقولون ي ق و و ا ن ي ن ا ن يقولون انهم ا ن ق و ل و ن انهم يقولون ا ل و ن ا ن ل و ن ا ي ن ا ن ي ق و ل م ن م ي ي ق ن ا ن ه ي ق م ا ل و ن ن ه م م ا ن ا ا ن ه ي ق و ل و ن و و انهم ا ن ل و ن و ن و ن ا م ا ن ا <تصفيق> يا اخي في نجاح الجميع اطلاقا ي لو ما ارسلت الله ي لك بيت الامر من اجل الاخرين جديد أ على سمح ا ل ل ا ط ة لانه يجب ان يكون هناك ن ل و ع ا د ه ف ب المسجد لانه زي يجب ان يكون هناك العاده في المسجد لانه يجب ان يكون هناك العاده في المسجد لانه يجب ان يكون هناك العاده في المسجد لانه يكون هناك العاده في المسجد لانه يكون هناك العاده في المسجد لانه يكون هناك العاده It's a race that has a mirror to find a common number eight. Do you think you、yeah, are a woman? Do you think a homicide is a kind of accidental living? Only a thing about the last. What's all the same? I left him in his room, in his room, in his room. Tell him he had a lot of mirror. Tell him he had a better access of l o o d r a t e r he had a race with his b o d 何で なるほど。 私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私ははもう一度、私はもう一度、私はもう一度、も一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 هذا م س ؤ و ع ل م س ؤ و ل التي ي ج ان ت ت ح ل م س ي ه التي ي ج ان ت ع ا ل م س ه التي ان ت ح د ث ع ل م س ؤ ه ا ل ت ان ت ح د ث ع ا ل التي ي ح د ث ع م س ؤ ي ه ا ل ي يجب ان تتحدث عن المسؤوليه التي يجب ان ت د ث س و ي ا ل ت ب ح د ث عن المسؤوليه التي يجب ان تتحدث عن المسؤوليه e ل ت ي d ج ب ان تتحدث عن المسؤوليه التي يجب ان تتحدث عن المسؤوليه ا ل ا ت ت ع ل ي ن ت ولكن الأول ا ل و ي س ؤ و ي عن هذا المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الذي يمكنه ان ي ك د ن هذا المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الذي ي م ك ن ل ان يكون هذا المكان الذي ي م ك م ه ان يكون هذا المكان 私たちはこの研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの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 私の手を持っていくのは、私の手を持っていくのは、私を持っていくのは、私ののは、私を持っていくのは、私の手をっていくのは、私の手を持っていを持っていく。私の手を持っていく。私の手を持っていく。私の手を持っていく。私の手を持っていく。私の手を持っていく。私の One can If a fracture becomes permanent, number three, it is a e long ingress from fracture wrist or areas of bleeding under f l o r a f l o r a which may be from direct confusion. どういうことですか لان العمليه الجديده تكون مستحيله ه ل ل ع م ل ي ا لان ظ ر ي هي الضرب ي ق ا ل ويقفل الضرب لذلك لابت يقفل الضرب لذلك ي جوت ف ل الضرب لذلك يقفل الضرب ثالثيني アウトヘア、イングリッドフレイズンヘッド。イングリッドフレイズンヘッド。 ونضع ا نفس الشيء ونضع نفس ا ل ر ي ء ونضع نفس الشيء و ن ي ع نفس الشيء ي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 مع م ك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خ ا ن ا ك خطا هناك م ط ا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خ ط ب ه ن ا ل خطا ه ن ا ل خطا هناك خطا ل ن ا ك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خ ط هناك خطا ه ن ا ن خطا هناك خطا ه ن م ب ر ط ا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك خطا هناك Number 3は、e の痛みを持つことができます。2つは、肩の痛みを持つことができます。2つは、肩の痛みを持つことができま4。 フラの内部のフラクションの内部の内の内部の内部の内部の内部し内部の内部の内部の内部のの内部の内部の内部の部 Uh, mountain upper limb injury. b u t s less common. They, are,、uh, they are lower, lower upper than upper.、Uh, number seven, hypertraction injury, hyperflexion injury to the cervical or thoracic spine. t s a h y p e r f l e x i o n injury to the cervical or thoracic spine. ايه دي نتيجة ا هذه النتيجه ص ل يعمل لشارك للهبده هي نفسها للهبدة انها ن ي تكون ي بلغه منظوره ي يمكننا ل الاغوطة ا ط تقديم ب ن ق د ي م الاغوصه مع الشخص ونسميها ندر سيرد زي السيرد لتنقى leather ا و اول ونصر なので、この人たちいだ 私たちは15年の歴史について、私たちは15年の歴史私たは5年の歴史について、私たちはいて、私たちは15年の歴史について、私はいて、私たちは15私は15年私は1いて、私たちはいて、私はて、私はいて、私たちは15年の歴史につ私たちは私たちはいて、私たちは私たはについて、私たちは私たは私は私は私は私は私 و ن هذا م س ان ك ن هذا هو مسؤول عنه ي ب ان ي ه ا هو م س ؤ ل عنه ج ا ذ ا هو ل ع يجب ان ي ك ن ه ا م س ؤ ل ع ه ي ج ك و ذ ا هو ن ه ي ج ا ه ا م ن ه ان ي ك ل ع ي ب ان ي هذا م س ؤ ن ه ي ج ان ك ذ ا ه م ان ي ك ذ ا هو م ل ع ه ان ي ب ان يجب ان ي ك و ه و م س ل عنه يجب ان يجب ان يجب ان يكون هذا هو مسؤول ي ج ا ي ج يجب يجب يجب ان ي ب ان يجب 私はね、あんたがやってる